بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد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 وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون؟ فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن بعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم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 الناس، فمن تبعني فإن مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إن أسكنت من زجزيتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن زجيتي ربنا وتقبل دعاء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 مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر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 وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلْفُ سَهْمٍ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزْوُلَ مِنْهُ الْجِبَالُ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 وتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ